أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم صاد مناص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا بل قبلهم قرن من من تحين ذي في كم عزة وعجبوا أ ن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر ك ذ ا ب أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا إ ن هذا لشيء عجاب وانفروا ا ط ل ق الملا منهم ان امشوا واصبروا على آ ل ه ت ك م ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله ا ل آ خ ر ه ان هذا الا اختلاقا أ ا ن ز ل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابا ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه أ و ل ئ ك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقابا وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ص ي ح ة و ا ح د ة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ا ص ب ر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد إ ن ه أ و ا ب انا سخرنا الجبال معه يسبحن ا بالعشي والاشراق والطير محشورا كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل أ ت ا ك ن ب أ الخصم إ ذ تسوروا المحراب إ ذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ف ا ح م بيننا بالحق ولا ت ش ط ط ولا ت ش ط ط واهدنا إ ل ى سواء الصراط إ ن هذا أ خ ي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه و ا ح د ة ولي ن ع ج ة و ا ح د ة فقال أ ك ف ل ن ي ه ا وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إ ل ى نعاجه و إ ن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إ ل ا الذين آ م ن و ا إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أ ن م ا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك و إ ن له عندنا ل ل ز موسوعه ح ن مآب يا ا د د ا ل ن ا ك خ ل ي ف ة ف ي ا ل أ ر ض ف ع ل و م الاسلاميه ن ب ا اسماء الله و ا ل ح س ل ه إ ن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم ع ذ ا بما شديد ب نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أ م نجعل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كالمفسدين في ا ل أ ر ض أ م نجعل المتقين كالفجار كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ليدبروا آياته, اياته وليتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب إ ذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إ ن ي أ ح ب ب ت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق و ا ل أ ع ن ا ق ولقد فتنا سليمان و أ ل ق ي ن ا على كرسيه جسدا ثم أ ن ا ب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعدي إ ن ك أ ن ت الوهاب فسخرنا له الريح تجري ب أ م ر ه رخاء حيث أ ص ا ب والشياطين كل بناء وغواص و آ خ ر ي ن مقرنين في ا ل أ ص ف ا د هذا عطاؤنا ف م ن أ و أ م س ك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن م آ ب ا واذكر عبدنا ايوب إ ذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرابا ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا, رحمة منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد إن و ا ذ ك ر ع ب ا د ن ا إ ب ر ا ه ي م وإسحاق و ي ع ق و ب أ و ل ي ا ه غير إنا ن أ خ ل ص ر ب خ ا ل ص ة ذ ك ر ا ل د ا ر و إ ن ه م ع ن ن د ا لمن ا ل م ص ط ف ي ن ا ل أ خ ي ا ر واذكر اسماعيل واليسع و ذ ل ك ف ل وكل من ا ل أ خ ي ا ر هذا ذكر و إ ن للمتقين لحسن مابا جنات عدن م ف ت ح ة لهم ا ل أ ب و ا ب متكئين فيها يدعون فيها ب ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة و ش ر ا ب وعندهم قاصرات الطرف ا ت ر ا ب هذا ما توعدون ا ليوم الحساب إ ن هذا لرزقنا ما له من نفادا ه ذ وان للطاغين لشر م آ ب ا جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساقا واخر من شكله ازواجا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إ ن ه م صالوا النار قالوا بل أ ن ت م لا مرحبا بكم أ ن ت م قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من ا ل أ ش ر ا ر أ ت خ ذ ن ا ه م سخريا أ م زاغت عنهم ا ل أ ب ص ا ر إ ن ذلك لحق تخاصم أ ه ل النار قل إ ن م ا أ ن ا منذر وما من إ ل ه إ ل ا الله الواحد القهار رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبا عظيم أ ن ت م عنه معرضون ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون إ ي يوحى إ ل ي إ ل ا أ ن م ا أ ن ا نذير مبين إ ذ قال ربك ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي خالق بشرا من طين ف إ ذ ا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم أ ج م ع و ن إ ل ا إ ب ل ي س استكبر وكان من الكافرين قال يا إ ب ل ي س ما منعك أ ن تسجد لما خلقت بيدي أ س ت ك ب ر ت أ م كنت من العالين قال أ ن ا خير منه خلقتني من وخلقته م ن طين ق ا ل فاخرج م ن ه ا فإنك ر ج ي م وإن ع للعلوم ي ك ن ت إ ى ي ا ل د ي ن ق ا ل رب فأنظرني إ ل ى ي و م ي ب ع ث و ن قال فإن من م ا ل ش ر ي يوم ن إلى ا ل و المعلوم ق قال ت ف ب ع ز ت ك ه أ غ و ي ن ه م م أ ج ع ي ن إلا ع ب ا د ك م ن ه م ا ل م خ ل ص ي ن ق ا ل فالحق و ا ل ح ق أقول ل أ م ل ا ن جهنم منك وممن ن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان ه إ الا ذكر للعالمين ولتعلمن ن ب أ ه بعد حين